بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الناد الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد تعينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونصطيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرحناه بينهم ليذكروا فأباثر الناس إلا كرة قل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مختصرة من كلام حفظ بن كثير بتفسير هذه التي يقول هذا من قبضته تامة وسلطانه العظيم وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات أي بمجيء السحاب بعدها والرياح انواع في صفات كثيرة من التسخير صخر الله عز وجل الرياح لمهام كثيره منها ما يثير السحاب ومنها ما يحمله ومنها ما يسوقه ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشرا ومنها ما يكون قبل ذلك يقم الأرض ومنها ما يلقح السحابة لينطر ولهذا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا <تصفيق> أي آلة يتطهر بها فهو آلة التطهير الرئيسية التي خلقها الله تبارك وتعالى الماء وقوله لنحيي به بلدة ميتة أي ارضا طال انتظارها للغيث فهي هامدة لا نبات فيها ولا شيء فلما جاءها عاشت واكتست رباها أنواع الازاهير والألوان كما قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يقول ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرا أي وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وثمارهم ثم قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أي أمطرنا هذه الأرض دون هذا وسقنا السحاب فمر على هذه الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقا والتي وراءها لم ينزل فيها قطره من ماء يعني صرف المطر بين البلاد فترى ينزل هنا وترى ينزل هنا فمر هذه تمطر ومر هذه تمطر قل وله في ذلك الحجه البالغه والحكمه القاطعه قال ابن مسعود وابن عباس ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه حيث يشاء أو كيف يشاء ثم قرأ هذه الآية ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى أكثر الناس إلا كفورا أي ليذكروا باحياء الله الأرض الميته أنه قادر على احياء الأموات والعظام الرفات أو ليذكر من منع القطر أنه إنما أصابه ذلك بذنب اصابه فليقلع عما هو فيه وقوله فابى أكثر الناس إلا كفورا قال عكرمه يعني الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وهذا الذي قاله كما صح في الحديث المقرج في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوما على إثر سماء أصابتهم من الليل أتدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بنوء الله بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب ما ذالت الآيات في معرض ذكر أنواع من مظاهر القدرة ومظاهر من الآيات الكونية لا سيما المظاهر التي فيها خلق الشيء وضده كما ذكرنا لا ننسى هنا المعنى العام في التذكير بالآيات الكونية والخدمة المعنوية وتوظيف هذه الايه الكونية في السياق فها هنا نوع من التدبر والتأمل وإرشاد الخلق ليتدبروا في الرياح والمطر والماء وما وكل ذلك وفي ذات الوقت الصياق في صياق بيان وكفى بربك هاديا ونصير وأن الله تعالى يهدي من يشاء فلذلك تكلم في الآيات التي قبلها عن الظل وثم قبض ذلك الظل وعن الليل ثم النهار وعن ها هنا الكلام عن الرياح التي تصرف في فتنزل هنا وتمسك عن هنا فالله تعالى يهدي من يشاء كما يسوق الماء إلى الأرض الميتة فيحييها سبحانه وتعالى ونفس القضية هنا بتفتتح الآيات بالكلام بضمير الغائب ثم تنقلب إلى الكلام على ضمير المتكلم لأنه أعظم في المنة وهو الذي أرسل الرياح بين يدي رحمته وأنزلنا حنلاق معظم آيات الامتنان البداية بذكر الكرام على الله تبارك تعالى بضمير الغائب ثم ينقلب انه يبقى بضمير المتكلم لا سيما في مواطن ذكر الامتنان عندنا هنا في تكلمنا قبل كده في القراءات وان الممكن يبقى الصورة الاية الوحدة في اكثر من قراءة وان القراءات دي ممكن تكون راجعة لان في لفظ مكان لفظ فيبقى الايه دي تفيد معنى ودي تفيد معنا او حتى حركه مكان حركة أو نحو ذلك وممكن يكون نوع من الاختلاف في طريقه النطق ما عندنا هنا وهو الذي ارسل الرياح بشرة الرياح نطقت الريح قرات الريح وقرات الرياح وان كان الغالب في القرآن ان ريح الرحمه تيجي بالجمع وريح العذاب تيجي بالمفرد لأن ريح العذاب بتبقى موجة متصلة ليس فيها انقطاع ولذلك هنا معظم المفسرين بيرى أن قراءة الرياح قد تكون أكثر توظيفا للمعنى بشرا قرئت بالباء وبالنون يبقى الباء من البشرة وبالنون من النشر يعني ان الرياح هي التي تنشر المطر واللي بالنون قرئت بعدة قراءات راجعة الى طريقة نطق الكلمة نشرا ونشرا ونشرا ودي كلها راجعة إلى الى الى النشر من انتشار الرياح وبشرا جاية من البشرة والمعنى هنا واضح هنا من ضمن يبقى اذا افادت الاية بمجموع القراءات لو اعتبرنا قراءه نشرا باختلاف الضبط اللي فيها المعاني تقريبا متطابقه يبقى الآية بتتكلم على ان الرياح هي التي تنشر المطر فيبقى هنا الآية بتتكلم على وظيفة الرياح مع المطر ولو بقراءة الباء تبقى بتتكلم على اثر الرياح ان الخلق بعد ما عرفوا السنن الكونية بيقدروا ويستنتجوا من شكل الريح ماذا سيكون وراءه ودي إشارة إلى ان علم الفلك حتى علم الأرصاد الجوية الموجود الآن ليس فيه حرج لأن الله تعالى هو الذي يرسل الريح إيه؟ بشر فإذا مطلوب أنها تبشر الناس يستبشروا ان في مطر ولكن الخلل فيه في الخلل في ما كان يفعله المشكلون كما في الحديث ذكر الحافظ ابن كثير ان يقولوا مطرنا بنوء كذا وكذا فينسبون الامر الى الكواكب ونحو ذلك ولا ينسبونه الى الله لكن لما تقول جرت السنة الكونية فيما علمنا من خلق الله تبارك وتعالى ان هذه البلاد تنطر في فصل الشتاء ده نوع من رصد السنة الكونية طب لو احنا قربنا اكتر بقى وقلنا جارة السنة الكونية ان الريح الخفيفة دي اللي من الاتجاه الفلاني بتبقى بقى قبل نزول المطر لا يبقى اذا هنا الايات ارشدت الى انه لا بأس بدراسة الظواهر الفلكية ومعرفتها لكن دون مع نسبة ذلك كله الى الله فالمطر من خلقه والريح من خلقه وكل شيء من خلقه وما عدم الجسم بشيء من الغيب فيبقى الخلل عند ما يعرف بالارصاد ما الآن ما بيقولوش لا ينسبون الأمر إلى الكواكب ولا غير ذلك وإن كان, كان قد يستخدمون مصطلحات تحتاج إلى ضبط واضفاء مسحة إيمانية عليها لأن المؤمن يتقدم مع ربه في كل شيء بالذات في هذه النعم والأمر الثاني الا يقطعوا بشيء وأن يقدموا أن هذا نوع من أنواع الظن أو غلبة الظن المبنية على الاستقراء ولكن الآيات أرشدتها هنا إلى هذا النوع من أنواع العلوم وأنه لا بأس به وأنه غير المنهي عنه إن الانسان يستبشر أو يعرف أن هذا أمر يهيئ لنزول المطر قوله انزلنا من السماء ماء طهور هذا أيضا بيعدوه من هذه الآية وطبعا المعنى ده متكرر كتير جدا في القرآن بيعدوه اصحاب الكلام على الإعجاز العلمي من مظاهر الإعجاز العلمي في أمرين الأمر الأول مبدأ ان الماء طهور وانه طبعا طهور صيغة مبلغة بمعنى أنه طاهر في نفسه مطاهر لغير وإلى الآن معروف أن أكثر شيء ضروري في الطهارة من ليس الطهارة الحكمية فقط في الوضوء والغسل وغيره بل أن النفافة الرئيسية نظرها على الماء الأمر الثاني تخصيص الماء المنزل من السماء بذلك وذلك لانه طبعا ممكن الإنسان بمجرد رصده قد يرى ان ماء السماء يعني ماء بيبقى قطرات متناثرة وما فيش فرصة أنه يتأمل في هذا الماء ولا في عذوبته ولا في خواصه ولكن القرآن أشار قبل, قبل ذلك في ذلك الوقت إلى أن الماء المنزل من السماء هو أطهر وأنقى أنواع الماء الماء الطهور العذب التام العذوبة هو الماء المنزل من السماء، فإذا نزل في الأنهار أو بعد ذلك كان في الآبار أو العيون فلا بد أن يلحق قدر من الأملاح من أملاح التربة التي نزل فيها، فماء السماء هو أعذب أنواع المياه وهو الماء العذب الأصلي ولذلك تجد دائما المنة بماء السماء. شوف هنا المنة بماء المنزل من السماء. وبين أنه يصق أن هذا الماء يسقى أناسي كثيرة يعني في غيرهم ما بيشربوش من ماء السماء فكأن هنا الإشارة إلى أن ماء السماء أنقى أنواع المياه وأنه من سقي به فهذه أعلى أنواع المنن, أعلى أنواع المنن أيضا هنا نيحي به بلدة ميتة كما ذكرنا ده الخدمة السياق العام في أن الله تبارك تعالى يهدي ما يشاء وأن الله تبارك وتعالى قادر على هداية قلوب المجرمين اللي كان السياق في الكلام عليهم في أنهم عاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالقرآن وغير ذلك هنا أيضا نسقيه فيها اشاره لطيفة لأن نسقيه دي المضارع بتاع اسقى مش مضارع سقى واسقى اي هيئ الامر للسقي فكان المنه هنا اعلى بان هو انزل الماء ثم جعله مهيئا لكي يسقى ولذلك بدأ بالانعام البدء بالانعام قبل الناس له فائدتين احداهما المحافظه على النظم وكما ذكرنا القران له نظم معجز وهذا النظم من تيسير الله للقرآن للذكر أنه جعل نظمه يأخذ بعضه ببعض فممكن تلاقي فيه تقديم وتأخير غرضه ان القارئ يجب ان الآيات ثالثة في القراءة فها هنا الأسلس في القراءة ولأن الصورة كلها صارت على الفاصلة بالالف المنونة فكان تقديم الأنعام له غرض للمحافظة على جودة النظم وإن كان أيضا من جهة المعنى لما كانت المنة بتيسير الماء للسقية فناسب الإشارة إلى أن حتى الانعام القليلة الحيلة الإنسان يقول طب لو ان الماء موجود في بئر يطلعه باله لو كذا لو في نهر أيضا أو يسبح فيغترف من الماء إلى غير ذلك بين الله تعالى أن طبو الأنعام بتعمل ايه بيسر الله لها سقياها ينذي الماء المطر يجتمع في الوديان أو في غير ذلك لكي تشرب هذه الدواب وخاص من الدواب الأنعام لأنها هي التي خلقت للإنسان فكأن السياق أيضا متصل بالكلام على الإنسان خاصة فأنعامه التي خلقها الله له تعطيه اللحمة واللبن وغيره ثم ذكرهه ولقد صرفناه بينهم المطر صرف بين البلاد مرة ينزل هنا ومرة ينزل هنا ليذكروا ايضا دي فيها قراءتين ليذكروا وليذكروا والدنين متممين لبعض يذكروا من التذكر بمعنى يكونوا يفتكروا إن يعني كيف ان هذا نعمة من الله ويذكروا الامر في نوع من التدبر والتفكر وليس مجرد الذكر يبقى هنا كأن القرآن بيرشدهم إلى أن الله خلق المطر وقدر انه ينزل مرة هنا ومرة هنا بحيث أنه متى نزل المطر وجب على من جاءته هذه النعمة أن يشكر وإذا أمسك عنه وجب عليه أن يصغر وأن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى فأبى أكثر الناس فأبى أكثر الناس إلا كفورة كأن الآية دي بتقول الإيمان نصفان نصف شكر ونصف صبر شكر عند النعمة وصبر عند المصيبه ولكن الناس استبدلوا ذلك بالبطر عند النعمة والجزا عند المصيبه تقول الله فين الكلام ده كله ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا فتصرفنا يعني, يعني مرة يجي ومرة ما يجيش يعني أو مرة يجي على البلد دي ومرة على البلد دي ويتذكروا يعني يعملوا إيه قال لك بين لك انه ضد هذا التذكر الكفور فكأنه مع الآية بتدل على هذا المعنى وإن لم يكن في لفظها شيء منه لأنها بتبين أن الله تبارك تعالى صرف المطر بين البلاد ليدفع العباد للتذكر ثم أرشد إلى أن هذا التذكر هو الإيمان لأنه بين أن أكثر الناس يكفرون إذا كانوا يكفرون بهذه النعم الحسية الظاهرة أو بأعظمها على الإطلاق وهي نعمة إنزال المطر من السماء الذي لا قوام للأرض جميعها إلا به سواء الإنسان أو الحيوان أو غيره فما عليك أيها الرسول في أن يكذبوا بك أنت فإن كانوا كذبوا بك وأنت أعظم النعم الدينية فهم يكذبون أو يكفرون أو يجحدون أعظم النعم الحسيه ولذا ناسب بعده أن يقول ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا هذه نتكلم عنها في المره القادمه ان شاء الله سبحانك اللهم حمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك